وَالْقُرْآنِ وَاللَّيْلِ إِذَا سجى ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآل ووجدك ضلاً فادا ووجدك عباً فأما اليتيم فلا تقوار وأما السائل فلا تنر